لئن أُخْرِجَتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لننصرنكم وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ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 ذلك بانهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنه او من وراء جدر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 ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله واتقوا اللَّهَ إِنَّ الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم ولا تكونوا كالذين نسوا الله أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة, أصحاب الجنة هم الفائزون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 الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار